بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الاخوه ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء نبدأ بدرس جديد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يقول الله عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا قوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يباشر القتال بنفسه ومن نكل عنه فلا عليه منه ولهذا قال لا تكلفوا إلا نفسك يقول القرطبي رحمه الله لا تدع جهاد العدو والاستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين ولو لوحدك لأنه وعد بالنصر فقاتل في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى كما جاء في الصيحي من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ولذلك دائما يذكر القتال والجهاد وغيرها ينبه الله عز وجل على هذه القضية وقاتلوا في سبيل الله فقاتل في سبيل الله للتنبيه على أهمية الإخلاص الإخلاص عزيز لأن بالإخلاص ترتفع الأعمال وتعظم الأجور كما نبهنا في دروس كثيرة وحرض المؤمنين أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه واذكر لهم فضائل الجهاد وما ورد فيه من الفضائل في الدنيا والآخرة وما يترتب عليه من الفضائل في الدنيا والآخرة ولذلك مر معنا حديث كثيرة في فضل الجهاد ومن أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وحرض المؤمنين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدل قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال عمير ابن حمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم، قال بخن، بخن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن، بخن، قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال فانك من اهلها فاخرجت تمرات من قرنه فجعل ياكل منهن ثم قال لان انا حييت حتى اكل تمراتي هذه انها لحياه طويله فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل تحريض رواه مسلم فينبغي على اهل العلم والدعاة ان يحرضوا الناس على الجهاد وعلى فضل الجهاد وخاصه أيها الإخوة وخاصة حي إذا علمنا أن الجهاد يحارب وأن إطفاء هذه الشعيرة وأن إلغاء هذه الشعيرة أصبح هدفا عالميا تقوم به الدول الغربية الكافرة ومن يسير وراءهم من علمانيين أو من بني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا وخاصة أيضا حينما نعلم أن كثيرا من المستضعفين من المؤمنين في كثير من البلاد يضطهدون ويفتنون عن دينهم هنا يأتي الأمر أكثر وأكثر وأنه واجب على أهل العلم تبيين فضل الجهاد وحثهم لما في ذلك من عز الدنيا والآخرة وما ترك أحد الجهاد إلا ذل والله ما ذلت الأمة إلا حينما تركت الجهاد في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ينبغي أن تلقى هذه الحديث على المنابر قليل ما نسمعها على المنابر ينبغي أن تذكر في المجالس كلها في الصيحين تذكر في المجالس يذكرها الإنسان في نفسه فإن الإنسان حينما يسمع الآيات والأحاديث تتوق نفسه إلى الجهاد في سبيل الله، إلى لقاء الله، إلى التضحية في دين الله حينما يتذكر الأبطال ويتذكر الصحابة ماذا قد وماذا فعلوا. ولذلك جاء في الحديث على أبي هريرة قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعون، قال فأعادوا عليه مرتين، أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعون قال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله قال تعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم وعسى من الله واجبة وقد تحقق ذلك في يوم بدر وفي فتح مكة يقول الشيخ ابن عثمين رحمه الله عسى من الله واجبة فليست للترجي لأن الله عز وجل لا يترجى إذ إن الرجاء في مقابل الشيء الصعب والله على كل شيء قدير ولهذا قيل عسى من الله واجبة أي واقعا حتما لكن الله عز وجل يجعلها على هذه الصيغة حتى لا يأمن الإنسان مكر الله والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أي والله أشد قوة وصطوة وأعظم عقوبة وعذابا من فوائد الآية وجوب القتال في سبيل الله ومن فوائدها وجوب الإخلاص في الجهاد في سبيل الله والإخلاص واجب في جميع العبادات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكلكم تحفظون حديث الذي ورد في صحيح مسلم الحديث بيريرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة ذكر المجاهد والعالم القارئ والكريم إذا فعلوا ذلك لغير الله عز وجل ومن فؤاد الآية أنه لا يكلف أحد على هداية أحد ومن فائد الآيات أو الآية تحريض المؤمنين على الجهاد في بيان فضائله وعظم منزلته يقول الله عز وجل من يشفى شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفى شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا يقول الله تعالى من يشفى شفاعة حسنة يكن له نصيب منها أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك فالمعنى إذن أي يتوسط في أمر فيترتب عليه خير من دفع ضر أو جلب نفع ابتغاء لوجه الله تعالى فله نصيب من ذلك وله أجر على ذلك و هذه الآية فيها الحث على الشفاعة وهذا القول الذي ذكره بن كثير رحمه الله أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك هو أحد الأقوال في المسألة وهو القول المشهور قال ابن عشور رحمه الله والمقصود من ذلك الترغيب في التوسط في الخير والترهيب من ضده من يشفع شفاعة حسنة إذن ما هي الشفاعة هي الوساطة في ايصال خير او دفع شر سواء كانت بطلب من المنتفع ام لا نعم إذن ما ذكره ابن كثير هو احد الاقوال في المساله في معنى من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها نعم قال القرطبي رحمه الله واختلف المتاولون في هذه الايه فقال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم هي في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم فمن يشفع لينفع فلاه نصيب ومن يشفع ليضر فلاه كفل وقيل الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة والسيئه في المعاصي وقيل يعني بالشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين والسيئة الدعاء عليهم. وقيل المعنى: من يكن شفعا لصاحبه في الجهاد يكن له نصيب من الأجر، ومن يكن شفعا لآخر في باطٍ في باطٍ يكن له نصيب من الوزل. وهذا القول الأخير هو الذي رجحه كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى. حيث قال: من يصرى محمد شفعا لوتر أصحابك فيشفع في جهاد عدوهم وقتالهم في سبيل الله وهو الشفاعة الحسنة يكن له نصيب منها يكن له من شفاعته تلك نصيب وهو الحظ من ثواب الله عز وجل وكرامته والمشهور القول الأول ولا مانع ولا مانع من جميع الأقوى لكن المشهور الأول أن من يشفع ويتوسط في أمر طيب في أمر خير من جلب نفع أو دفع ضر يكون له نصيب منها ولذلك جاء في الحديث الحث على الشفاعة في الخير أن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب والحديث متفق عليه وعن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيف كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريره مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا أشفع قالت لا حاجه لي فيه رواه البخاري شفع النبي ولا لا شفع النبي عليه الصلاه والسلام قبلت شفاعته لا ولذلك ذلك قالت تأمرني لان الامر يقتضي الوجوب قال لا وانما انا اشفع وهنا سؤال خارج الموضوع ما وجه العجب الاصل غالبا غالبا ان الحب متبادل اليس كذلك غالبا إن الإنسان لا حب شيء مثل امرأة حبت رجل أو رجل أحب امرأة غالبا يكون الحب متبادل. هنا في قصة بريرة سبحان الله السلام. عليكم السلام هي تبغضه جدا وهو يحبها جدا سبحان الله يقول ابن قيم رحمه الله هذه شفاعة من سيد الشفاعة من سيد الشفعاء لمحب إلى محبوبة وهي من أفضل الشفعات وأعظمها أجرا عند الله عز وجل فإنها تتضمن اجتماع محبوبين على ما يحبه الله ورسوله ولهذا كان أحبما لإبليس وجنوده التفريق بين هذين المحبوبين إلى آخره قال سفيان بن عيينة ليس أقول لكم إلا ما سمعت قيل لابن المنكدر أي الأعمال أفضل؟ قال إدخال السرور على المؤمن وقيل أي الدنيا أحب إليك؟ قال الإفضال على الإخوان وقال الحسن البصري رحمه الله لأن أقضي حاجة لأخ أحب إلي من أن أتكف سنة وفي الأثر صنائع المعروف تقي ميتة السوء وقال جعفر بن محمد إن الحاجة تعرض للرجل قبلي فأبادل بقضائها مخافة أن يستغني عنها أو تأتيه, و... تأتيه وقد استبطأها فلا يكون لها عند الله موقع فقد بعض العلماء وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل قضاء الحوائج على يديه الله أكبر لكن هناك شرط أساسي أن يكون لله ونحن تكلمنا عن هذا الشرط لا نعيده أن يكون لله عز وجل إذن الشافع مأجور من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها بشرط طبعا مأجور قبلت أو, أو لم تقبل قبلت شفاعته أو لم تقبل لكن عليه أن يحسن نيته لأن النفوس فيها ما فيها ولأن بعض الناس يحب أن يمدح إذا فعل شفاعة لفلان أو فعل حسنة لفلان أو قدم خيرا لفلان. يحب أن يمدح. فلا بد للإنسان أن يحسن نيته وأن يبتغي بذلك الأجر والثواب من رب الأرباب. وليتأسى بولائك الأبطال. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فالاعمال بالنيات. وبقدر صدق المرء وإخلاصه واتباعه للسنة وبقدر نصبه وعنائه في أي أمر من الأمور الحسنة يكون أجره وثوابه فكذلك الأمر للشافر من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها أي ومن يشفع شفاعة مخالفة للشرع يكون له نصيب من الوزر بسببها نسأل الله السلامة فلو شفع في أمر محرم ويترتب على ذلك أمر محرم عليه كفر عليه وزر كمن يشفع في إسقاط حد من حدود الله والأمثلة في الشفاعة السيئة كثيرة الكفل الحمل الثقيل والنصيب ما يعمل من أجله ويحصله قال بعض العلماء الكفل النصيب إلا أن استعماله في الشر أكثر عكس النصيب وإن كان قد استعمل الكفل في الخير يؤتكم كفلين من رحمته نعم نعم فقلنا شفاعة سيئة كمن يشفع في إسقاط حد من حدود الله قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقد جاء في حديث عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يشتري عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سلقت فيهم الضعيف قام عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سلقت لقطعت يدها طيب هنا قال في الشفاء الحسنة يكن له نصيب منها وفي الشفاء السيئة يكن له كفل مع أن المعنى الإجمالي أو المعنى متقارب أليس كذلك؟ فاختلف العلماء لماذا عبر هنا ها هنا ولماذا عبر هنا بالكفر في الأول عبر ب بالنصيب وهنا بالكفل قال بعض العلماء للتفنن من اساليب اللغه العربيه التفنن يعني عدم اعاده نفس الكلام للتفنن والا المعنى واحد وفرق بعض العلماء بان النصيب يشمل الزياده والكفل هو المثل المساوي فاختيار النصيب أولاً لأن جزاء الحسنة يضاعف والكفل ثانيا لأن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها ففي الآية إشارة إلى لطف الله تعالى بعباده كما تعرفون السيئة تضاعف ولا تضاعف ما تضاعف السيئة السيئة ما تضاعف والحسنة تضاعف وقال بعضهم إن الكفل وإن كان بمعنى النصيب إلا أنه غلب في الشر وندر في غيره قال تعالى يؤتكم كفلين من رحمته فلذا خص بالسيئة تطريه وهربا من التكرار طيب وكان الله على كل شيء مقيتا قيل حسيبا وقيل حفيظا وقيل شهيدا وقيل مقتدرا ورجحه ابن جرير رحمه الله فمن فوائد الآية الحث على الشفاء الحسنة والسعي في خدمة الناس وبالذات الفقراء والمساكين لماذا يا مطر لماذا بالذات يحرص على خدمة الفقراء المساكين لانه غالبا نعم وايضا لكل الله لأن غالبا لا يرجو لا يرجو من وراءهم شيء مدحل ولا ثناء فيسعى وغالبا ايضا الفقير المسكين يكون أحوج ليس كذلك نعم أحوج احوج فيسعى في الشفاعه الحسنه ولا يحرم نفسه الخير إن كان قادرا على ذلك ويترتب عليها خير وليس فيها ضرر على أحد فهي شفاعة حسنة مطلوبة تعاون على البر والتقوى والفعل المعروف وفعل الخيرات هذا حث عليه الشرع وأمرت بالمسارعة فيه وكما قال ابن عباس قال رحمه الله صانع المعروف لا يسقط وإن سقط فقد وجد متكاء وفي الآية الحث على التعاون على البر والتقوى ومن فوائد الآية التحبير من الشفاعة السيئة نصر الله السلام يشفع لفلان بشفاعة سيئة ترتب عليها أمر محرم ربما فيها حرمان لفلان ربما فيها إسقاط حدود إلى غير ذلك هذا لا يجوز حرام تعاون على الإثم والعدوان هذه الحدود إنما شرعت رحمة الناس وكما قال شيخ الإسلام لا سعادة للبشرية ولا راحة للبشرية ولا سعادة للبشرية أي صلى بتطبيق شرع الله فأنت حينما تشفى في إسقاط هذا الأمر كأنك تعارض دين الله عز وجل الذي فيه هداية ورحمة للبشرية أم أن من شارك في عمل سيء كان له نصيب منه وفيها قدرة الله عز وجل ثم قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه بمثل ما سلم فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة أو هنا للشك وللتنويع للتنويع يعني إما هذا أو هذا أنت إذا سلم عليك المسلم إما أن تفعل هذا أو تفعل هذا نعم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو وردوها وهذه الآية يشرحها حديث عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه ثم جلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون يعني يعني معنى الآية إذا قال مسلم السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم إذن بأحسن منها أو ردوها قلنا أو هنا للتنويع إما هذا أو هذا طيب وإذا حييتم المراد بالتحية هنا السلام وهذا أدب من آداب الإسلام وقد قال ابن عشور رحمه الله علم الله بها أن يرد على المسلم بأحسن من سلامه أو بما يماثله ليبطل ما كان بين الجاهلية من تفاوت السادة والدهماء. نأخذ بعض مباحث السلام أولا السلام من أسباب المحبة بين المسلمين فقد روى مسلم في كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم ثانيا أنه من خير خصال الإسلام فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفتها ومن لم تعرف متفق عليه وهنا سؤال لماذا قال وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف قال العلماء جعل السلام على الجميع لمن يعرف ومن لا يعرف حتى يكون خالصا لله بريئا من حظ النفس والتصنع إلى آخره انظر الحكمة لأن غالبا الذي يسلم على الجميع على الفقير والغني والمسكين وغير المسكين العامل وغير العامل يكون خالصا لله أما الذي يسلم فقط على من يعرف قد يكون فيه ما فيه فهذا دليل على الإخلاص وأنه يريد ما عند الله عز وجل ثالثا من أسباب دخول الجنة قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام إلى أن قال تدخل الجنة بسلام رابعا من علامات الإيمان قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الاقتار وقد سبق شرحها وهذه الكلمات من أراد شرحها فليرجع إلى زاد المعاد لابن القيم فهذه الكلمات تضمنت قصور الخير وتضمنت من أعظم علامات الإيمان نعم طيب من باحث السلام أن ابتداء السلام سنة وهذا قول جماهير العلماء بل حكي إجماعا أن ابتداء السلام سنة ونقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام أن ابتداء السلام واجب في أحد القولين في مذهب أحمد وهو ظاهر ما نقل عن الظاهرية أن ابتداء السلام فرض لكن الجمهور وحكى بن عبدالبر وغيره واحد أن ابتداء السلام سنة قد جاء في الصحيحين عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه المسألة التي تليها رد السلام واجب لهذه الايه فحيوا باحسن منها او ردوا هذا امر والامر الوجوب فواجب على المسلم عليه ان يرد ان كان واحدا ها واجباً عينيا وان كانوا جماعه يجب على بعضهم فرد السلام واجب واجب كفائي يجب الرد إن كان واحد فيجب عليه بنفسه وإن كانوا جماعة يجزي عنهم واحد منهم وهذا قول جماهير العلماء نعم وفي حديث أبي هريرة رد السلام حق المسلم على المسلم خمس رد السلام من باحث السلام عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا فهل يشرع السلام ثلاثا؟ لا ما الجواب على الحديث؟ أن هذا محمول نعم أو على الجمع الكثير لم يسمع أو على الجمع الكثير فإن هدي النبي ما كان يسلم ثلاثا ومن مباحث السلام يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. ويشرع أيضا السلام على الصبيان. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر على صبيان فسلم عليهم. تواضعا إفشاءا لاسم الله تعليما للصبيان عداب الإسلام إلى غير ذلك من الفوائد. نحن ذكرنا ثلاث فوائد فقط على وجه السلعة. إن الله كان على كل شيء حسيبا. في اثبات الحساب في اثبات الحساب وان الله عز وجل سيحاسب العباد على كل شيء من اعمالهم الصغير والكبير والحساب هو اطلاع الله عباده على اعمالهم وتقريرهم عليها قال الله تعالى ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم وقال تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا من يعطينا الدعاء من ندعت قبل السلام؟ اللهم حاسبني حسابا يسير. هذه من الندج التي تقال قبل السلام، بعد التشهد الأخير وقبل السلام. والحساب ثابت ثابت بإجماع الأمة أن الناس يحاسبون يوم القيامة. تعرف من من لا يحاسبون؟ من ولا كتول. ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون عرضت علي الأمم الحديث وفيه ورأيت معهم سبعون ألفا يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب هؤلاء الذين حققوا التوحيد هؤلاء الذين حققوا التوحيد لا يحاسبون ولا يعذبون لا يسترقون اعتمادا على توكلهم على الله ولا يكتون يكتوون لنلكيب النار ولا يتطيرون التشاؤم هو حرام وعلى ربهم يتوكلون فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب وعذاب، فعليه أن يتوكل على الله عز وجل. وهل يشمل البهائم؟ لكن حساب يش... نعم يحاسب حتى البهائم، حتى البهائم. ففي الحديث لا الحقوق إلى أهلها حتى يقاد الشت الجلحاء من الشت القرى، ثم يقال له كوني ترابا. ما الفائدة ظهرا للعدل ظهرا؟ للعدل حتى البهائم تقص تقطع يقتص منها ثم يقلوا كوني ترابا من فوائد الايه وجوب رد التحيه صح وقلنا منوع نوع الوجوب ان كان واحد واجب عيني ان كانوا جماعه يجزي بعضهم ان رد التحيه يكون على وجهين من يذكرهم اه ممكن نقول افضل او أفضل افضل او مجزئ ومجزئ. المجزئ بمثلها الافضل باحسن منها. منها انه لا يجزئ الرد بغير السلام وفيه اثبات الحساب نعم. في حديث وتقرا السلام على من عرفته ولم تعرف نبه على النقطه في احد استثنى وتقرا السلام نعم. في احد استثنى هي نعم لا تبدا لا تبدأهم بالسلام وإذا رأيتمهم في طريق فاضطرهم ولا تبدأوهم بالسلام فلا يجوز أن يبدا الكافر بالسلام ثم قال الله تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو هذه كلمة التوحيد سبق شرحها في عيد الكرسي وسبق شرحها في أول سورة العمران فلنعيد الشرح قد ذكرنا في ايه الكرسي وذكرنا أيضا في سورة عمران فضائل لا إله إلا الله فهو إخبار بتوحيده وتفرده سبحانه بالألوهية لجميع المخلوقات لا إله إلا هو أي لا إله بحق إلا الله تبارك وتعالى يقسم الله عز وجل لا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه قسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كلا بعمله قال الله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت وقال الله تعالى وأن اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وقال الله تعالى وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وقال تعالى ما فرطنا بالكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس حفاتا عراتا غرلا والحديث في الصحيحين. إذن يحشر كل شيء حتى البهائم وإذا الوحوش حشرت وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون فيقسم الله عز وجل أنه سيجمع الأولين والآخرين فينبغي المسلم أن يستعد لذلك اليوم وكما تعرفون في هذا الزمان في زمن الذي فتح فيه الناس واستقبروا الفتن ورحبوا بها وفتحوا وفتحوا قلوبهم قبل آذانهم فتحوا القلوب قبل, قبل الآذان للفتن بأنواعها بأي فتة تأتي ضعف الإمام اليوم الآخر قل ذكره أصبح من يتكلم فيه قليل وقد تكلمنا على ذلك يعني في دروس التفسير ولله الحمد نبهت على ذلك في مرارا وتكرارا لكن أنا فقط نبه للتذكير وإلا تكلمنا عن هذه النقطة وأنه للأسف أصبح مثل هذه الأمور مثل هذه المسائل يعني ناجر من يتكلم عنها أصبح الناس يتكلمون عن الدنيا وغيرها عقوبة من الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرتهم غافلون ليجمع انكم الى يوم القيامة قلنا سمي يوم القيامة بذلك لقيام الناس من قبورهم قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين ثانيا لقيام الاشهاد قال تعالى ويوم يقوم الاشهاد ثالثا لقيام الروح والملائكة قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ومن أصدق من الله حديثا الاستفهام للنفي أي والمعنى لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيدة. من فوائد الآية انفراد الله تعالى بالألوهية ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة ومن فوائد الآية إثبات جمع الناس يوم القيامة ومن فوائد الآية وجوب الإيمان باليوم الآخر ومن فوائد الآية أن كلام الله صدق لا كذبا فيه نكتفي بهذا أسأل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال أن يكون القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا الله تبارك وتعالى على مصر الله وسلم عن نبينا محمد بكرا إن شاء الله بلغ المرح